سيسمى الربين دحنين يتشورد الحنان أحقه فيما يغرين أم الدكولة قينين ون محمد ما يضق عذريد ما يشض ويهدرك نشيه حشان أي نجد نوحا يستحفظ في جيبليل وهو القوان ذين زذن يخري قصد العجيب إذا نزدكني الله نستدرج بعلين ومن بعد يقرب يرسد ألم يقل لسر قدر أن سن القوة سنغقل عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى يوحى دربي العبديس جبريل أين يدي وحاين فيهم ورسكت فروريس أينك نيزرة والنيس أمشرت الجدلم غفينك نديزران ولقد رآه نزلة النخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المؤوى إذ يغشي السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ منا ياتي ربه الكبرى أثن ذي غنيزراث غر سدرة المنتهى يثتجران ذنى إذ يحد العلم الخلايق خرج جهه التجره النيه يسدل الجنف الماوى لمثغم اكن الشدره شوينا كن ني شي ثغوم شل خدايق نغسل نور الربيه ورمجنا في التولن محمد ورجدرت ورعداتا اي ديزره ديال العجائب ان فرايتم لات والعزى ومنات الثالثة الاخرى أَلَكُمُ الذَّكَرُوا وَلَهُلُنْتَا؟ تلك إذن قسمة ضيجة تظرى ملتا للعزة أذمان تسسلتا وقدر السلام يعبثا أم شكت سعام الدخار؟ ماذا ربك سعاد النساء؟ أذو وقدر فاروق هي إلا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلى الظن وما تهوى نفسه ولقد جاءهم من ربهم الهدى أملي لنيشان ما تمنى فلله الآخرة ولولا ايه يا تنوذه شنيه يديش كان يسمام ونويلي مجورن ون ربي مردن جلاله كان دارير فلشن التبعان كان الشك ذوين صبغت نفسي يحيوش ساد غربا في نسان وأنك نرز دمرن النفي نغهثين وابنذم يظن أن ينذي سمني لا إلى الرب خيلان أذر آخر نغذ الدنيث وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضاه أشحار ذر مليكات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 تسمين الملايك سيسمون التولاش أريد ليس وشعر من اتبع عن كل شيك أثنى الشكر يسعي الرقمص ذات الحق فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد للحياة الدنيا ذلك انبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى أنفسي والنير ولن الذكر النغ وليفغي حش الحياة الدنيت ذين يثبط موثنين سن الذباب يحكى نقع المن والميع عرقوا بريديس الذين يحكى نقع المنشوين إلا نذكو بريد الحق ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ذيل الرب حيلان ذي جهن ون يكوذ القاعان أكنين ذي جزيع وذي يلان السخصر سوين كنخذ من ذي جزيع السنير هان جنث وذي الذين يجتنبون كبائر لثم الفواحش إلا اللمم إن ربك واشع المغفرة هو أعلم بكم إذ انشأكم من الأرض وإذا انتموا أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما نتقى وذا كن في السياس في مقرنين يكسي ذكي شمسا حشا في مش طحانين ذلك يوسع رعفوينس أذن من يسو إمي كن يخلق برقعا مثل لمذل لفناث إذا مثوان أرزك ثمانا وان إذا نتشك نقع المن أسونا في السقوة أفرايت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى تصريد ونك نير قولا الحق يفكى شو طح تجعل ومبعد يحفص ذي النير أعني شاء علم الغيب نسيت ولكلشي أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان لي إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء لوفى نغفد خبرنا لا شوينا كني اللان لثورق اذي ابراهيم اقو فان شريتي ديو مرضافيش بلي مرسل لي صار واحد اش تبيب هاكم تطير وري شاهد انسان يخدم يخدم في راس حاشا غير نكن يخدم هاين يخدم هذه المزر اش فنين القيامه وخلص اش مور نقشران وان إلى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والنثى من نطفة ذا تمنع الثاني غربة بشرة جريم الثاني أذن تشغل صلصي أذن تشغل سرون الثاني أذن تشغل نقن إحقون أذن تشغل خلق فيهوين أدخل يرنيز دنثان ذي ثمقس دفن ذي ون وأن عليه نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد لولى وثمود فما أبقى فلسخ رقنظا يوم القيامة نستيقى غنون اكفقرا أثن ذي نستيذبب الشعرى ذي ثرين إذا نستغيق شنقرن رقوم عادي من جاء يكذرقوم النين ثمود وردج حد قعام وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطرى والموت فكت أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى يكذرقوم النوح قبر إذا نهني قلن ضرمان الطعام اكثر بياض اكنتي ذا شي قجبن في مدن قوم لوط اغضرتي غمت تسويني غمت انتي سي نعيم ما بفيش عرف هذا نذير من النثر الاولى اجفت لا جفه ليس لها من دون الله كاشفه وكيشدد ذم النزار ابى من دار نجوان افقر قربا قيامه ورث شيئ من غير ربيه وانك نرات يران من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم جامدون فاجدوا لله وعبدوا ادره رب 100 دينار قران اجرت تعجبا وتستصروا قولوا وشي هم مسافرين شي يا ربي تعبت